السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام ثم اما بعد كل سنه طيبين يا جماعة.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 جوهرة غالية قوي وعايز تبيعها تروح تجيب محل فخم في منطقة فخمه وتحطها في واترينه فخمه ولا تروح تبعها في سوق السمك قال له لا اجيب محل فخم وواترينه فخمة في منطقة فخمه قال له طب انت لا اله الا الله ترميها في المكان ده انت معاك جوهره لا اله الا الله ترميها هنا ازاي بيقول لقيته بدا يبكي فبدا الشاب يبكي بيقول هو بيبكي لقى شاب تاني واقف شاب يا جماعه على وشه حيره وعلى وشه حزن وعلى وشه قلق بيقول له طب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 افتكرت كلمه قاتل المئه وهو بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يعرفه طريق يرجع منه لربنا بيلف على الدنيا كلها ما عطش قادر ابعد عن ربنا أكثر من كده ما قادر استحمل وبيصرخ في كل واحد يلاقيه هل من توبة أنا ينفع اتوب انا ينفع ارجع نظيف انا ينفع ارجع طاهر تاني يا جماعه يا اخوانا لو في طريق يوصلني لربنا ويرجعني لربنا دلوني عليه احنا معانا الليله قصه يا جماعه قصه ممكن تكون قصه اي واحد مننا ممكن تكون قصه اي واحد من اللي قاعدين قدام دلوقتي او واحده قصه شاب عادي اتولد في بيت عادي ابوه مسلمين من النوع العادي ولما صاحبنا بدأ يكبر ووصل لسن المراهقه بدأ يعمل معاصي غير عادية ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي وبدا صاحبنا يكبر في مجتمع حواليه فيه صور المجلات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 لحته الحشيش وبسهوله جدا وصل لكاس الخمرة واول ما شرب كاس الخمره كل الموبقات بقت سهلة قدامه ولما وقع في الموبقات كلها بدأ يشتك ان الاحوال بقت غير عادية صداع مزمن ما حدش عارف ينام بيقعد اربع ساعات يتقلب على السرير مش عارف ينام مخنوق على طول ارفاض صاحي ارفاض ونايم ارفاض حاسس انه مكتئب حاسس انه مرعوب حاسس انه قلقان مش عارف يعمل ايه ولكن لان صاحبنا عادي متربى في بيئه عادية فضل يدفن راسه في الرمل معلش كل الشباب كانوا كده يا سيدي يومين وهتعدي ان الله غفور رحيم كل ده شيء عادي وبدا الضغط جواه يزيد يزيد يزيد وفي ليله غير عاديه كان راجع من سهره غير عادية راجع صاحبنا برجليه ماشيه مش عارف يروح فين تايه حطام انسان نفسه يعيط بس مش قادر نفسه في حد يسمعه بس مش عارف اللي يسمعه ولا يعبره نفسه في حد يحضنه ويضمه ويفهمه نفسه في مكان يحتويه ويحميه من العذاب اللي جواه واللي حواليه نفسه في حاجه بس نفسه في نفسه في ثوبه تاني بس مش عارف حطام انسان مخنوق بس مش عارف ليه رجليه فضلت واخداه وهو ماشي ماشي ماشي, ماشي. ما مش عارف وعند الفجر سمع أدان الفجر بيشق قلبه اول ما سمع الاذان اتراع صاحبنا هو مش عايز يسمع الاذان مش عايز يفتكر هو عن ربنا قد ايه بدا يجري بعيد عن الجامع بدا يشوف أي شارع ولا أي حوده يحود منها بعيد عن الجامع وبعيد عن نداء الله مش عايز يسمع ربنا بيناديه مش عايز يسمع صوت النداء وهو بيجري خبط في واحد كان رايح الجامع وقع الاثنين ولما فاقوا من الصدمه قام صاحبنا العادي ومد ايديه اللي بترتعش الملوثه باخر سيجاره شربها اللي بترتعش من اثر المخدرات وبدا يقاوم الشيخ اللي وقعه وقف الاثنين يبصوا لبعض مستغربين صاحبه يبص للشيخ ايه ده هو وشه منور كده ليه هو وشه بيبخ نور كده ليه ده بالك من الملائكه ده ولا ايه والشيخ يبص له ايه ده اعوذ بالله ده شيطان ده ولا ايه صاحبنا يبص له ايه اللبس اللي كله نور ده ده اللبس ده جاي من من الجنه ولا ايه والشيخ يبص له احوذ بالله ده لابس ايه ده ده ولد ده ولا بنت صاحبنا يبص له ايه الريحه الجميله دي ده حاطط ريحه من الجنه ده بالله ده من باكابورت ده ولا وفضل الشيخ يبص المنظر صاحبنا باستغراب سواد تحت عينيه سواد حوالين شفايفه شعره منكوش ولا دي تسريحه جديده وبص الاثنين لبعض كاني ده من كوكب وده من جوكب لغايه ما الشاب بدا يقول بصوت انا انا اسف يا عم الشيخ فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب قال له انت مين يا ابني يا خبط على قلب الشاب انا مين والله ما انا عارف انا مين والله ما انا عارف أنا ليه والله ما انا عم الشيخ الشيخ بدا يضرب كف بكف ويقول مسكين والله العظيم مسكين لا عندك انا انا مش مسكين انا انا, أنا طريقي انا انا كويس وساعات ب... بصلي والله العظيم انا انا مش وحش الشيخ انه ما سمعش اي حاجه قال له على فين يا ابني يا كاني خبطت في نفس الدقيقة على فين والله من أعرف على فين والله من انا عارف يا ام الشيخ انا من ثلاث سنين كنت لسه انسان طاهر وانسان نقي لقيتني بي... انا عايز السعادة يا جماعه انا عايز ابقى سعيد لقيت واحد بيقول لي انت عايز السعاده هو ده طريق السعادة امشي في الطريق ده خد السيجارتين دول اشربهم وهتبقى سعيد اول سيجارتين شربتهم كنت حاسس ان سعيد يومين حاسس ان سعيد وطاير بعد كده رجعت مخنوق تاني قلت هو السكة دي مفيش فيها سعاده ولا ايه لقيت صوت بيصرخ في وداني لا هي دي سكه السعادة امال هي فين المحطه اللي بعدها ايه بعدها تنزل تقعد على القهوه وتشرب شيشه وتقعد مع الشله بتاعه القهوه نزلت وشربت وقعدت يومين 3 اسبوع ورجعت مخلوق تاني بعد ما كنت سعيد في الأول هي السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه لقيت صوت بيصرخ في وداني تاني لا السكه دي هي اللي فيها السعاده امال فين فين اللي بعدها ايه المحطه اللي بعدها تنزل الجامعه واتكلم دي ودي ودي وتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتدي مسج لدي وتبعت مسج لدي وتكلم دي هبقى كده سعيد اه هتبقى سعيد نزلت واتكلمت وعملت كل حاجة قالت لي شهر 2 رجعت مخنوق تاني بعد ما كنت طير وسعيد قلت يا السكه دي ما فيش فيها سعاده ولا ايه لقيت الصوت بيصرخ في وداني الاتنين لا السكه دي هي اللي فيها السعاده كلها ما فيش سكه ثانيه فيها سعاده طب هي فين المحطه اللي بعدها ايه المحطه بعدها يبقى تكلم من كل دول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 الاذان الفجر جدا ما تقومش تصلي ركعتين لله هبقى كده سعيد اه شهر 2 3 6 10 كنت سعيد وبعد كده جيت مخلوق تاني هي السكه دي مفيش فيها سعد ولا ايه والله يا عم الشيخ بينها بينها سكه ما فيها اخره حاجه كل يوم بتورط بحطه ورا بحطه كل يوم بتتورط رجلي في الطريق اكتر وبتخنق اكتر والله يا عم الشيخ عندك حق انا مين وانا ليه وانا رايح على فين بدا الشيخ يبص المنظر الالم اللي على وش الشاب والعذاب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي يا كل شاب عادي ويا كل بنت عاديه بدا الشيخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدا يصاب عليه بدأ يحس انه غلبان بدا يحس اني فريسه وقعت في فخوط العنكبوت وتلف حواليها القيوط واتحقنت حقنه سم واتشل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 لا مش عارف تعالى يا ابني تعالى تصلح على ربك وشد من ايده وفضل ماشي بيه ومصاحبنا رجليه بتسحب في الارض لغايه ما وصلوا لباب الجامع واول ما وقف قدام باب الجامع يا ايه النور ده ايه الجو ده ده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 أنا من قد ايه ما ريت كلام ربنا أنا من قد ايه وانا هاجر كتاب ربنا سبحانه وتعالى ياه وقف صاحبنا صاحبنا قدام المشهد ده هدخل ازاي هدخل بكل الوحن اللي انا فيه ده هدخل من بركه الطين اللي انا جاي منها دي ازاي وبدات شاشة تتفتح في صدر صاحبنا منظر البنت اللي اول ما دخلت الجامعه كانت طهره وبريئه ونقيه الشيطان ما عرفش يضحك عليها ويغويها وهو طلع وطلع من الشيطان وضحك عليها وغواها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 مش عارف يفكر ومش عارف يعمل ايه انا انا ليه ما الباب كان مفتوح قدامي ما ربنا فتح لي بابه انا ما ليه انا انا كاني بصطخه والله العظيم كاني بصطخه وكل ما بمشي في الشارع واشوف باب جامع مفتوح ونفس دخله فيه بيبقى قلبي بيتقطع وكل ما بشوف شاب زيي زيه شافني زي ايو ماشي في الشارع وسام النور على وشه ولايف في وشه وماسك السواك بايديه بيبقى قلبي بيتقطع واحسن مني في ايه انا مش قادر اعمل زي ما هو عمله هو خد القرار ده ازاي انا كان نفسي ادخل والله العظيم بس انا هدخل ازاي بالوحل اللي انا فيه كله هدخل ازاي من بركه الطين اللي انا كنت فيها دي ازاي انا رب نفسي ابقى طاهر ونظيف بس اخرج من الوحل اللي انا فيه ده ازاي مش عارف يا رب منه ما انا كنت بحسبها في الاول سكه هخط فيها خطوتين وهرجع معرفتش ان انا اتورط التوريط ده معرفش ان ابليس هيستعبدني اللي استعبد ده معرفش ان انا هفقد ربطي تماما وهتشل تماما في الطريق ده للدرجه دي معرفتش ان انا هعيش الخناقه دي انا كنت بحسبه طريق سعاده طلع طريق خانية الدنيا كلها انا كنت بحسبه طريق فرح طلع طريق الخن او الحزن والالم اللي في الدنيا كله انا كنت بحسبه سهم خطوتين وهرجع انا متورط يا رب انا بتكلب في الطريق ده انا محقول حقان سم ومطش قادر اتخلص من اللي انا فيه اعمل ايه وبدات شاشه تتفتح قدام عيني منظر صاحبه منظر صاحبه اللي كان جميل ووسيم وقوي وبصحته وحرت قلب امه عليه لما فجرعت مخدرات زي راح في لحظه ودفناه بايدينا ومنظر صاحبته اللي كانت ملكه جمال وكانت الكل يموت عليها وفي لحظه في حادثه ماتت ومنظر صاحبه اللي طلعوه من الحمام من مرحاض الحمام مات ووشه في مرحاض الحمام وهو بياخد جرعات مخدرات ومنظر صاحبه اللي كان عنده عربيه وفلوس والدنيا كلها معاه الساعه 2 بالليل على الطريق السريع مع بنت ولا بالله يموت ولا اعذ بالله وهو في الوضع ده واهله من الفضيحه يدفنوا من غير ما حتى يصلوا عليه خايفين من الفضيحه وبدات الشاشه تسرع منظر فلان اللي متفاجئ في مارينا وفلان اللي متفاجئ على الطريق وهو يعمل مصيبه وفلان اللي مات بعد الصفه كلها منكرات وفلان, وفلان وفلان وفلان يا رب يا رب انا مش عايز اضاع زي ما ضاع يا رب يا رب نجني يا رب يا رب ارحمني يا رب انا مش قادر بس انت اللي تقدر انا مش قادر اخلص بس انت رب اللي تقدر تغثني تحول صاحبنا العادي الواحد ما عادش حاسس بالفسح العاديه والنكت العاديه والافشات العاديه ثاني يوم وهو مع اصحابه ايه يا عم الكئيب ايه يا عم مالك انت في واحده جديده في حياتك ولا ايه يا عم انت مالك النهارده ما انتش عادي كده ومنظر الشيخ شاشه في قلبه مفتوحه ومنظر الشيخ بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر وهو قاعد يفكر هقدر فعلا ولا مش هقدر نزلوني يا ابني انت يا مالك خليل كده ليه نزلوني نزلوني هنا يا عم نزلوا يا عم تلاقيه بيحب جديد ولا حاجه وينزلوه وما يفكرش يروح في اي مكان رجليه جري على المسجد اللي قابل فيه الشيخ امبارح صاحبنا عند الفجر اصبح انسان من الليله غير عادي رح للمسجد وفضل يستنى الشيخ الغت ما لاقيش الجاي جرى عليه يحضنه ويقول له اديلي يا عم الشيخ والشيخ بيحضنه بيقول له حمد لله على السلامه يا ابني حمد لله على السلامه يا ابني يقول له انا فرحان يا عم الشيخ انا حاسس ان انا صدري كله نور يا عم الشيخ بس خايف بس مرعوب اصل الاحساس ده يروح أنا, انا نفسي معقوله يا عم الشيخ ربنا يفتح لي بابه معقوله بعد كل اللي عملته ربنا يهملي انا ينفع اصلي انا يافاطم أنا يافارك على ربنا سبحانه وتعالى انا في طريقه اقدر ارجع لربي ومولاي وحبيبي في طريق لو في طريق يدلني عليه أنا حاسه ان انا قلت بحب الصلاه قوي بحب بحب الملتزمين والملتزمين قوي عايز احضنهم كلهم عايز امشي في الشارع ابصهم عايز اصاحبهم كلهم انا انا خايف ارجع انا خايف اخاف ما استمرش معقول يا عم معقول ربنا هيقبلني انت متاكد ان ربنا هيقبلني انت انا هقدر هقدر أتوب هقدر اسيب كل اللي كنت بعمله هقدر اعمل كل الطاعات هقدر اصلي في الجامع هقدر ابقى انسان ثاني هقدر اتغير والشيخ بيهز راسه بيهز راسه بوجهه المنور هو بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر والله العظيم هتقدر ومع كل هزه راس من الشيخ طائت نور وامال بتتفتح في صدر صاحبنا اللي اصبح من اللحظه دي غير عادي يا شباب يا بنات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 لحد امتى هتفضلي ماشيه في سكه اخرها النار اخرها جهنم اخرها السعير لحد امتى لحد إمتها كل يوم كل يوم واحده جديده بتتوب كل يوم واحده جديده كل يوم شاب جديد بيتوب كل يوم واحد بيرجع لربنا اللي كانوا معانا في رمضان اللي فات والنهارده ما شاء الله ما شاء الله بعدوا عائل الله في سنه واحده احسن منك في ايه احسن منك في ايه اللي قالوا ربنا احسن منكم في ايه اللي تابوا لربنا احسن مننا في ايه يا شباب. احد شباب احد الشباب ربنا يبارك فيه يا رب لسه كان بيتجوز من ايام ووشه ما شاء الله لا قوه بالله وشه نور باللحيه وزوجته ما شاء الله بالنقاب كان زمان في واحد كان من المفسدين ولا بالله من المفسدين عندنا ودخل الجامع وقرر يرجع لربنا ويبقى انسان غير عادي وهو داخل الجامع قابل واحد صاحبنا صاحبنا اول ما شافه راح قام حضنه اول مره يدخل الجامع صلاه الفجر راح حضنه وقال له الحمد لله على السلامه يا بيقول الكلمه دي زلزله قلبي حسيت ان قلبي بيتفلت وانا وانا بسمعها يا شباب هنسمعها امتى بقى الحمد لله على السلام هنقول لكم وهنقول لنفسنا امتى الحمد لله على السلام رجعته ربكم ومولاكم بالسلام النبي هيقول لنا على حوض على الحوض عليه الصلاه والسلام واحنا رايحين فرحانين مع بعض بنجري عليه مع بعض كلنا وهو بيقول لنا الحمد لله على السلام رجعته لنا بالسلامه رجعته ربكم ومولاكم بالسلامه رجعته لي بالسلامه هنقول لك امتى الحمد لله على السلامه هنقول لك امتى الحمد لله على السلامه يا شباب هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر تتغير وهتقدر تثبت وهتقدر تطوب وهتقدر تبقى بطل بس انا انا انا خايف ما اقدرش انا خايف ما اثبتش انت عامل حبيب قلبي زي واحد بيصحى من النوم في اول ما بيصحى من النوم والدنيا برد وفي الشتا وسبعه الصبح قاعد بيحاول انا انا مش هقدر دقيقتين بس اصبر دقيقتين قوم اشرب اشرب شوطه شاي قوم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 يا شباب يا شباب لو وقعت لو وقعت قومي وكملي اوعوا تيأسوا اوعوا تحبطوا ابدا يا جماعه من الايات الخطيرة والاسئله الخطيرة للواحد في قال لنفسه في ايات عباد الرحمن في سوره الفرقان عباد الرحمن اولىك يجزون الغرفه اعلى درجات الجنه عباد الرحمن يا جماعه الواحد سال نفسه في ايات عباد الرحمن ليه ربنا فوسط الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يا رب انت بتتكلم عن الا من تاب انت بتكلم عن اللي زنى وتاب ليه يا رب مستعباد الرحمن عايز ربنا يقول لكل واحد واقع في المكابر انت قدامك فرصه تبقى من عباد الرحمن أنا مش بقول لك دلوقتي انت قدامك فرصه تتوب وربنا يقبلك انا بقول لك انت قدامك فرصه تبقى من اصدق الخلق لله انت ما عليه ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله كل السيئات تتبدل حسنات كانك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصومي لربنا معقوله بس لو جيت صح لو بدلت صح لو تبتي صح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 قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله أصرف... يا رب انت بتتكلم ازاي واللي عمل المنكرات والموبقات كلها انت بتتكلم يا رب اللي اسرف على نفسه في المعاصي انت بتكلم اللي ما صلىش سنين انت بتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب في وسط الصوره اللي بتتكلم عن اعلى الزمر ليه يا رب عشان أقول لهم ان قدامك فرصه لسه تبقى من اعلى زمره عشان كل عاصي يعرف انه قدامه فرصه مش انه يتوب بس وانه يتقبل بس انه يتفتح هتقدروا يا شباب هتقدروا والله العظيم هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات اعداء الامه هتقدروا تخلصوا من خيوط العنكبوت هتقدروا تخلصوا من حقن السم هتقدروا تخلصوا من الكلاليش اللي الشيطان كلبشها في رجلينا في طريق جهنم هنقدر نخلص وهنقدر نتوب وهنقدر نبقى ابطال يا جماعه عايزين نتوب لربنا عايزين نرجع لربنا عايزين نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى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 كل ساعه جوع وعطش وعذاب رهيب اقترب ليه صحابه غزوت ابوك يا رب كانت شهر العسره مش ساعه العسره لا ده هي اول ساعه بس بتاخد فيها القرار هي اللحظه اللي هتاخد فيها القرار هي اللحظه اللي في طريق ربنا هي اللحظه اللي انت هتقرر فيها انك تبقى بطل في الدين هي اللحظه اللي انت في هتقرر فيها انك تتوب انا بكلم حتى الملتزمين والملتزمات احنا عايزينكم تبقوا ملتزمين غير عاديين عايزين يا جماعه نقلب يا جماعه عايزين نشيل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 ايه المشكله ركعتين التوبه دول يا جماعه للجميع والله للملتزم وغير الملتزم ده احنا كلنا معاصي كلنا معاصي والله العظيم ركعتين توبه نتعاهد ربنا على صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى يا شباب الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوه الشباب اللي عايزين يعملوا الحلقات دي سيريهات ويدوها للشباب اللي بعيد عن ربنا لسه موجود على الموقع بعد الحلقه على طول ان شاء الله تلاقوها على موقع ويتو الله الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى وان كان رمضان ما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 عايزين يا جماعه ما ننساش السلاسل دي ابدا نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفورماته بتاعه الكمبيوتر نتغير تتغير نخرج من رمضان ناس تانيين نخرج من البيئه الإيمان الرهيبه اللي ربنا فتحها لنا دي ناس تانيين على فين يا شباب على حياتنا كلها نغيرنا نغيرها على ركعتين التوبه نبدأ طب نعمل حاجه عمليه نعمل حاجه عمليه هو الانسان الصالح بيعمل ايه بيعمل كل حاجه طب يعني حاجة. انا عايزك النهارده تروح على ايد امك وابوك تبوسها وعلى رجل امك وابوك تبوسها ليه ده, ده انا مكسوف مكسوف ايه يا ابني مكسوف بالجنه مكسوف يا ابني مكسوفه يا بنتي تعملي حاجه تدخلك الجنه قومي يا بنتي الاطباق والمواعين ديت اللي بعد الفطار محطوطه ديت قومي يا بنتي شطبي على والدتك قومي اعملي حاجه قومي اعمل أ... انت هنصلي ركعتين توبه ولا هنروح ال... ولا نغسل مع... يا ست اغسلي لوالدتك وبعد كده نروح نصلي